شفاعه ا ل ق ر آ ن الكريم من القاهره ة ا ل ل الرحمن الرحيم نصوص من حدائق ا ل إ ي م ا ن تقديم شفاه العرابي بسم الله الرحمن الرحيم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة المؤمنون السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ه ل ا ومرحبا بكم معنا في و ا ح ة ا ل إ ي م ا ن نقتصف من كل بستان ز ه ر ة ومن كل قول ح ك م ة ومن كل ن ب ع ق ط ر ة ق ط ر ة من ن ب ا ك تعوذا ي إ ن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إ ل ا طيبا و إ ن الله أ م ر المؤمنين بما أ م ر به المرسلين فقال سبحانه يا أ ي ه ا الرسل كلوا من الطيبات وقال عز من قائل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كلوا من طيبات ما رزقناكم س أ ل رجل مسلم ا بن عسار فقال اعلمني ك ل م ة تجمع لي م و ع ظ ة ن ا ف ع ة فقال له مسلم لا ترد ع ل م ك من لا ي ن ل ك لك ضرا ولا ن ف ع قال ز ب ن ي قال ا س م ا ل رجاءك ولا ت س ت ع م ل واستشعر الخوف ولا ت غ ف ل قال زدني قال لا ت ن ت يوم العرض على ربك و ع م ل له وقال ذو المن كل مطيع م س ت أ ن س وكل عاص مستوحش وكل راج طالب وكل طائف هارب وكل محب د د ي ل وكما أ ن الخوف ليس إ ل ا من الله ف إ ن الرجاء والاعتماد لا يكون إ ل ا عليه جد أطير بالنحف أ ج ا ه أ خ ر ج البيهقي في سننه قال الله تعالى وعزتي وجلالي لاقطعن أ م ل كل مؤمل غيري بالياس و ل ا ل ب س ن ه ت و ب المذله ما بقي في الناس ولانحينه عن بابي ولاطردنه من رحابي فيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويطرق بالفقر ابواب الملوك والابواب المغلقه متاثيقها بيدي وبابي مفتوح لمن دعاني من ذا الذي قرع بابي فلم يفتح له ومن ذا الذي دعاني فلم أ ج ب ومن ذا الذي س أ ل ن ي فلم أ ع ط ه عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أ خ ب ر ك م عن ملوك أ ه ل ا ل ج ن ة قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف أ ش ع ة أ غ ب ر لا يؤبه له لو أ ق س م على الله لابره وقال الحسن البصري المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها للناس حال فيها وله حال الناس منه في ر ا ح ة وهو من نفسه في تعب لله قوم أ خ ل ص و ا في ح ب ي ف أ ح ب ه م واختارهم ق د ا م ه ي ك يا بن معاذ ثلاث اتصال من صفات الاولياء الثقه بالله في كل شيء والرجوع اليه من كل شيء والغنى به عن كل شيء وقال علم القوم في اربعه اشياء وعون كل شيء من الله ثم يرجعون من كل شيء إ ل ى الله فيطلبون كل شيء من الله ويردون كل شيء إ ل ى الله ش ه د م ا ي ق ي ن أ ن ع ل م اللهم اجعلنا ممن يرضى بالمقدور ولا يميل الى دار الغرور ويتوكل عليك في جميع الامور ويستعين بك في نكبات الدهور وهنا فسوف من وبركاته من حدائق الايمان تقديم ش ف ا ت العرابي